وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ فَخَيْرَاءُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَمُرُّونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِ وَلَوْ آمَنَ اَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم بُرِيبَتْ عَنَايِي مُذِلَّةٌ أَيْنَمَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنْ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكتبون عُرُونُ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيُقْتَلُونَ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة مَن تُيَت لُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَن لَّنْ يَرْكُمُ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ خَيْرَات وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَسْ عَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَيْ يُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ